اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظاهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه يُدَلّ المُتَقَّينَ الَّذينَ يُؤمِنونَ بالغِيبِ وَيُقِيمونَ الصَّلَاةَ وَبِمَّ رَزْقُنَا هُمْ يُعْصُونَ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 يَغُمُّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا إِلَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا قم إنما نحن مستهزئون